وصل الوله لن تثر دمع الهجر يروى والشوق يقفي على البكر وعلى الثيب ويهلل فتاوي نبى من عندكم فتاوى في من الحكي تقدر تلف كتيب خشومهم تنفرك وكفوفهم تلوى وانا لوغيب غيب ذكريمهم غيب مقابل الناس له منطق وله دعوه والنظره الاولى تحرجك وتخيب تخلي الطيب المنعور ما يسوى وتخلي اللي ما يسوى واحد طيب ومن مدعين الوعي والبر والتقوى صار اكثر الناس متحذر ومتهيب والنشمي والنشمي اللي ما بها ملوى عارض شيب من الدنيا وهو شيب يخاف لاجناب من حذرة ومن علوى وهي تحول على راسه من قريب إذا بلينا احمدنا الله على البلوى لا نقبل العيب ولا نقبل من عيب بوح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 23 70 70 7 اي الله